ف ي ه اسم أ الله وعد ا ح ق ا ومن أصدق م ن ا ل ل ه ق ي ل ا